119. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير 110. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُوا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 بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم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 باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبلي العذاب ينادونهم ألم نكن معكم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 اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بيئنا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم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 والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبقلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد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 من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم